توش توش بعدين شريتي اه اوكي من غير ما قبلين بين مار من الزهان وآتي هل هوا أن تكون اتي بعد حين يتبدل الحب داله وانا صيروا تكروا اوكار بودي kun kanat qadiman diara satarana satarana kama naraha narana narana sifaran odiyar kun kanat qadiman Oh, <laughs> yeah.